أو أخطأنا من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر وجهه ربنا لا تعاخذنا عن نسان أو أخطأنا ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغواً وعبث نعم وكل إنسان ينسى كل إنسان يخطئ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 وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشفى ذلك مما يحصل به النساء والجهل ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النساء والجهل عنه فيلجأ الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت احفظ علي ديني وحفظ علي علمي وما أشفى ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقلاً إلى ربه إذا علم أن حاله هي المسيان والخطط ومن فوائد الآيات الكريمة انتنار الله على هذه الأمة برفع الآثار التي هم لها من قبلنا لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله خالد قال لأمهم هذا ما نقبل ها قال الله قد فعلت شوف الآن يا خالد لحظة واحدة شوف وتسكي نعم طيب إذن نقول إن الله قال قد فعلت فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الأصار والأغلال التي كانت على من سبق وهو كذلك لله الحمد ومنها أن, أن هذه الأمة رفع عنها حكم النسي يقول ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا طيب إذا قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى في قصة آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم نقول هذه مما رفعها الله عن هذه الأمة النسيان رفع عن هذه الأمة وأما في آدم فإنه أخذ به لأنه قال نسي ولم نجد له عزم فيكون في شريعة آدم يآخذ العنسان بالنسيان على أن بعض العلم قال أن المراد بالنسيان في قصة آدم الترك لأن النسيان يطلق ويراد به الترق كما في قوله تعالى نسى الله فنسيهم أي ترقوا طيب ومن فوائد الآيات الكريمه أن من كان قبلنا مكلفون بما هو أعظم مما كلف به بقوله كما حملته على الذين من قبله وسبق لنا في التفسير مثال من من يأتي به نعم. أولاً إنه يقود. كان كان منهم. واحد. سواء أقرأ عنه هو ليه أو طيب. وعند <تصفح> قتل واحد منهم فعليه نعم. نعم طيب. الله لما عبت العجب خاصة. جعل الله من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم طيب كيف هي مثلين؟ طيب طيب ربنا كما أحمد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة النبي يستفاد أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافل بحيث لا يحمله ما لا طاقة له به ففيه رد. على بعض أهل الصوف عن الصوفية الذين قالوا نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما, ما يشق عليهم لأننا عبيد وإذا حصلنا ما يشق فإننا نصبر عليه وقال مر علينا قصة صحنون المالكي الذي قال في جنة ما قال يخاطب الله فكيف ما شئت فامتحن يعني أنه صابر فكيف ما شئت فامتحن فامتحن بعصر البول وصار لا لا يتبول بسهولة فكان يأتي على الكتاتيب الصغار الأولاد الصغار في المدارس ويقول أدعوا لعمكم الكذاب نعم يأتي للصار لأنهم أقرب للإجابة لأنهم لا تكتب عليهم الذنوب يقولوا ادعو الله لي لعمكم الكذاب ليش لأنه كذب هل صبر ولا ما صبر ما صبر ولهذا يمر الإنسان أن يسأل الله العافية كما قال رسول عليه وسلم. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصلت طيب يأخذ هذا من قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي الإنسان سؤال سؤال الله العفو، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في الواجب في المأمورات، فيسأل راه العفو عن تقصيره، تقوله وعفو عن، وسؤال الله المغفرة. من ذنوبه التي فعلها لأن الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه وربما توبقه وتهلكه لقوله واغفر لنا ومن فائدة أيضاً أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره فيعفو عما مضى ويغفر ويرحم إيش؟ في المستقبل لقوله وارحمنا وبهنا أعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث: طلب العفو عن التفريق في, في الطاعات في المأمور والاستغفار عن فعل المحرمات والرحمة فيما يستقبله الإنسان من, من زمنه أن الله يرحمه ويوفقه لما فيه مصلحته من فوايد الآية الكريمة أن المؤمن لا ولي له إلا ربه لقوله أنت مولان ففيه إثبات ولاية الله عز وجل وسبق لنا في التفسير أن الولاية القسماء عامة وخاصة عامة ومعناها أن الله يتولى جميع شؤون الخرق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وفاسق وعادل وخاصة وهي ولاية لمن؟ للمؤمنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب ونقول نقول أيضا في خاصة الخاصة التي تكون للرسل يطلبوا ربه تعالى وإن تظهر عليه فإن الله ومولع طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل اعفو عنا وغفر لنا وارحمنا وانصرنا ألقمك في عينا وهذا هو مذهب السلف أن الله عز وجل له صفات تتعلق بإرادته ومشيئته نوعها قديم وأحادها حادثة النوع قديم وهو جنس الفعل والأحاد حادثة. كل الأفعال التي الله فجنسها قديم لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأما أحدها فهي حادثة ولنفرض مثلا أن الله تعالى رزق شخصا متى يرزقه؟ إذا وجد إذا وجد إذا هذا الفعل حادث ولا لا؟ حادثة نعم ينزل الله إلى السماء كل ليلة يحدث هذا كل ليلة يكون نزول وإذا طلع الفجر انتهى النزول وهكذا جميع الصفات الفعلية نقول فيها اعتقادنا فيها أن جنسها قديم أو نوعها قديم وأحدها حادثة طيب من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في في النصرة على القوم الكافرين بقوله وانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ومن فوائدها الأخذ بالاسباب أو التنبيه على الأخذ بالاسباب بقوله فانصرنا على القوم الكافرين يعني لا يمكن أن تطلب النصر وأنت على فراش، لا بد أن تعمل وأعدوا لهم ما استطعتهم القوة كل شيء تدعو به الله عز وجل فإنك مأمور بفيد أسبابه لو قال قائل اللهم انصرنا على القوم الكافرين ولكنه في ما تحرر لا هذا لا يستقبل انصرك على القوم الكافرين وما ما تقاتلهم؟ النصر يحتاج إلى فعل ويكون نصر عوناً على على هذا يعينك, يعينك الله عليك لو قال قائل اللهم ارزقني ولدا صالح ولكن ما تزوج يمكن هذا منين جهة هالولد ها ينبش بين من رأسه ما يمكن لابد ان يكون يتزوج وإلا كان دعاءه باطلا فاذا كل شيء تسأله الله عز وجل فإنك مأمور بأسباب بفعل أسباب لأن سؤالك الرب عز وجل من أجل أن يعينك ويهيئ الأسباب التي لا تستطيع أن تقوم بها فأنت ربما تتزوج تستطيع أن تتزوج مثلا تزوجت مثلا هل تستطيع أن تخلق ولدا لا أفرأيتم ماتمون أأنتم تخلقونه أن نحن خالقون، إذن هذا إيد الله، وأصله يصير الزواج. مثلاً من الله الزواج. هل جاء إيد الله؟ سمعت على. كذلك أيضاً طلب النصر على قوم الكافرين، نعم لا بد من فعل السبب، ومن فائدة الآية الكريمة أن الكافر عدو لنا، ولهذا سعنا الله أن ينصرنا عليه، لا أن ننصره نحن. وهذا دلي يعني أدلة كون الكافر عدو للمؤمن كثيرة في الكتاب وفي السنة وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أما أن نعلم أنه عدو ثم نتخذه وليا فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين فالواجب أن نثق بأي كافر مهما أظهر من الولاية والصداقة فإنه عدو لقوله فانصرنا على القوم كافرين ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم جلد. ها جلد. جلد. ايش ايه طيب هذا في الشعر بالتبسيط، ها؟ <تبسي> طيب نخ نخ الان, الان, الآن هذا ونأتي قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمة تتقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحتو وهذا المحتو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 لأن الجار مسجور لابد له من متعلق يتعلق به لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب طيب لان الجار مسجور معمول هو بمنزله المفعول به فلا بد له من من عام طيب لماذا قدرناه فعلا متأخرا لفائدتي الفائد الأولى التبرك بتقديم بسم الله عز وجل والفائد الثاني الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركاً به ومستعيناً إلا باسم الله عز وجل طيب لماذا قدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال وهذا يعرفها أهل النحو الأصل في العمل الأفعال ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط المصدر يعمل عمل الفعل بشروط اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط الفا... الفعل يعمل بشروط ها؟ لا. لأنه أصلا في العمل فلهذا نقدره فعلا لماذا قدرناه خاصاً؟ لأنه أدل على المقصود أدلة على المقصود ممكن أن نقدر بسم الله أبتدع لكن تبتدع إيش ما ندي تبتدع أكل تبتدع شرب تبتدع وروت تبتدع عمل ما ندي إذا قلت بسم الله أكل وعينت الفعل صار أدلة على المقصود ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام من لم يذبح فليذبح بسم الله أو قال على اسم الله فخص الفعل إذن نقول جار المسؤول متعلق والمحذوف كمل متاخر متأخر فعل مناسب للمقام أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى على الذات المقدسة لا يكون إلا له وهو أصل الأسماء ولهذا تأتي الأسماء تابعة له بسم الله الرحمن الرحيم تأتيتها بعتمة الرحمن ذو الرحمة الواسعة ولهذا جاء على صفة على وزن فعل الذي يدل على الامتلاء والسعه الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل فهنا رحمة هي صفته هذه دل عليها الرحمن ورحمة هي فعله أي إيصال الرحيم المرخوم دل عليها الرحيم طيب الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى ولا لا طيب. إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم وصفه والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم كلها موجودة في القرآن الرحمن كما ترون ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء طيب الرحمن اسم دال على الرحمة وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل دل عليها السمع والعقل ما أدري كلام اللغة عربي ولا غير عربي. عربي. عربي. دل عليها السماء والعقل. وإيش معنى السماء؟ النصوص كتاب السنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثير ما تخص. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة؟ كم في العالم من معنى؟ كم في العالم من نعمة. ماذا الجواب؟ لا تحصى وإن تؤد دلمات الله لا تحصوها كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلاً عن أفرادها هذه هذه النعم اشتدل عليها تدل على أن المنعم راحم تدل على أن المنعم راحم ولولا الرحمة ما حصلت النعمة وكم في العالم من انتفاع نقنة أليس كذلك؟ بما لها؟ من آثار رحمة لولا الرحمة ما اندفعت النقمة؟ ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل بل العقل يدل على خلافه أعوذ بالله ليش؟ قال لأن الرحمة من عطاف من عطاف ولياً وخضوع ورقة وهذا لا يليق بالله عز وجل شبه الشيطان لا يليق صحيح لا يليق نقول الرحمة بهذا المعنى من هي رحمته رحمة المخلوق لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما كما زعمتم حتى في المخلوق يجي ملك يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير هل نقول الرحمه هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظم هل لائق به؟ أبدا ما تنافي؟ ولا وقالت والله هذا هذا ملك مهين إنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء لا بل يعد هذا من من كماله يعد من كماله ثم نقول لهم العقل دل عليه العقل دل عليه نمنع قولكم من العقل لا هذا ونقول إن العقل دل عليه لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس مشون في المطر وانقع المطر وهواء المطر والرطوبة تلك عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر يلقى الحمد لله رحمة الله واسعة رحمة الله واسطة. وإيش عرف إن هذا المطر منين؟ هاه؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل. إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بمادة؟ قالوا ثبتت بالتخصيص إنه خص هذا جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار إلى آخره. الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة، إذا فيه إرادة لله، تلا عليها التخصيص اسأل طالب علم، ما هو عام؟ يقول كيف تستدل بالعقل على الإرادة، على إرادة الله؟ شو بيقول؟ مش عارف إن هذا المطر منين؟ هاه؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب مادة؟ قالوا ثبتت. بالتخصيص. إنه خص هذا اجعل هذا سماو وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شات وهذه بعير وهذه حمار إلى أخر الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة إذن فيه إرادة لله تلّى عليها التخصيص اسأل طالب عنه ما هو عام قل كيف تستدل بالعقل على الإرادة على إرادة الله بيقول ما يقول له ما يستطيع ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقول كنا التخصيص ولا يدل على الإرادة كذا ولا لا ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم والإرادة دل عليها العقل ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كتاهما دل عليها العقل ولا شك في هذا طيب البسملة ذكرنا فيما سبق أي تقرير البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها مستقلة لكن يعتابها لابتداء السورة تابها لابتداء السورة كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة لأنهم ترددوا هل من بقية الأنفال أو هي مستقلة فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة إنما البسمة تبتأ آية مستقلة يبتدأ بها تبتدأ بها كل سورة حتى الفاتحة وهي أول السور تبتدأ بها وهل هي من السورة قلنا لا وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة الخاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح والراجح أنها ليست آية من الفاتحة وقد مر علينا بيان رشحان هذا القول نعم، شاء الله نرجو على الكافرين ونحن ما نستطيع أن نقاتلهم نقاتلهم. ولكن ندعو الله ولا نقاتلهم إن أن هو يستنقول نحن الله ان نصرعكم الكافرين ونحن ما عندنا سلاح نقاوم به يقول ان نسهركم الكافرين لانه هيئ الله لنا اسبح نقاومهم بها أو ندمر أسلحتهم تدمير أسلحتهم نصر لنا كل لا لا لا لا هل هل حذفت من المصحف حفظ لا لا يقول آية لكن بس هل هي آية بالاتفاق إنها آية لكن هل هي من سورة لبادها أو لا الخلاف في العدد شف شف شف. نعم دلمنا انتظر نقرأ أعوذ بالله الشيطان ونه. Sillä, että rotna, rotna, että من قبل تبعا للقبل من قبل تبع نعم زادت دورات والايام من قبل دليل للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب والله عزيز ومفرقان. بس من الشيطان الرجيم تقدم الكلام على البسمله اعرابا ومعنى ومحلا وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض الصور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء وعينها بعض المفسرين وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها الله أعلم بما أراد بها وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به ألا يكون لها معنى لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى أي هذه الحروف لها مغزى وهو, وهو أن هذا القرآن الذي أعجز في صحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها ومع ذلك أجزهم يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن قال ولهذا لا تكاد تجي سورة مبدوعة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام المتعمية وجماعة من أهل وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه جملة مكونة من مبتداء وخبر فالله مبتداء وجملة لا إله إلا هو خبر مبتداء لكن هذه الجملة جملة أيضا لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى والكبرى مجموعة المبتدا والخبر وقول الحي القيوم خبران آخرا الحي خبر لالله ثاني والقيوم خبر ثالث فقول الله عالم على الذات المقدسة عالم على الرب عز وجل وأصله الإله بمعنى المألو وحذفت الهمزة تخفيفا. كما حذفت الهمزة من خير وشر في قوف في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها أي أخيرها وأشرها وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس الله علم على الذات المقدسة وهو أعلم, أعلم المعارف على الإطلاق هو أعلم المعارف على الإطلاق نعم ومعناه المعبور حبا وتعظيما فهو فعال بمعنى مفعول وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول كغراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وقوله لا إله إلا هو، أي لا لا معبود حق إلا هو فإله اسم لا الجنس وخبرها محذوف تقديره حق وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وقال تعالى أفرأيتم لا تهو العزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكما أنزل الله بهم سلطان طيب وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا يزور الإشكال وهو أنه كيف ينفى إله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء. والجمع أن تلك الآلهة باطل ومن إله في لا إله إلا الله ولا إله إلا الله فهو إله الحق ذلك بين الله هو الحق وأنا مدون من دونه هو الباطل وقوله هو هذا ضمير وليس اسم. هذا ضمير وليس اسم. بدليل قوله فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمه. هذا علم لضمير علم وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسوله إلا نحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فأبدوه وأنا هنا ضمير، فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل، فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسماً لله فلا يجوز أن يجعل هو اسماً لله وبهذا نعرف قطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلغف هو هو ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار نعم وهو ذكر باطل وقول الحي الهنى للاستغراط أي الكامل الحياة وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها فهو حي لا أول له ولا نهاية له حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال هي أيضا كاملة حال وجودها حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته إذا رأينا الآدم بل إذا رأينا غير الله عز وجل وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا حياته مسبوقة بماذا؟ بعدم ملحوقة بزوال وفناء هي أيضا ناقصة في وجوده هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة كل حي فهو ناقص إذن حياته ناقصة في في الوجود والزمن في الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات على وزن فيعول فيعول وهم أخوذ من القيام ومعناه القائم بنفسه القائم على غيره القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه كل أحد محتاج إليه وفي الجمع بين السمين الكريمين الحي القيوم الجميع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به لجميع الكمالات ففي الحي كمال الصفات وفي القيوم كمال الأفعال وفيهما جميعا كمال الذات الحي كمال الصفات القيوم كمال الأفعال وبجتمع كمال الذات هو كامل الصفات والافعال والذات و... ثم نزل عليك الكتاب تحب ان نستمر ولا أنا أخذ اللام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزلت عليك الكتاب بالحق فكانه ما في شيء بيني وبنزل من قبله جن الناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا باياتنا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا تفسير قوله تعالى الف لام م الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبيننا أن القول الراجح في الف لام لا هو ما قال امام مكون كل طيب لا لا نعم ولكن لها معنى طيب ما هو الدليل بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها طيب لا. الدليل على أنه ليس لها معنى نعم معنى صح الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها إذن ليس لها معنى طيب ما الدليل على أن لها مغزة عبد الرحمن ذكر القرآن والتحدث عنه ذكر القرآن والتحدث عنه كان تتحدثون بها، يعني, يعني الكريم مركب منها. كان منها أحسن من كلمة مركب كان منها،, كان نعم. منها. نعم. طيب. قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق. لا معبود حق إلا الله. طيب. لماذا لا نقول؟ إن النفى مسلّط على ما بعد إله، يعني لا إله إلا الله. ما يوجد إله إلا الله. لا ولكن يوجد آله ولكنها باطل. يعني نحصرها بحق. يعني نعم نقول لا نمكن أن ننفي الألوهية مطلقاً لأن غير الله قد سما إله. ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم ولا تجعل مع الله إلها آخر فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون ذلها من, من شيء طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم فلماذا أحمد أحمد لا لا لا. عبد الله. لأنهما أسمان مترميان في ذات الفعلية وجزء. صح. الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي. نعم. لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل. طيب. الحي سير عادم. يعني دول الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا الحقها زوال طيب القيوم القيوم هو القائم على نفسه القائم بنفسه والقائم على نفسه على غيره القائم بنفسه والقائم على غيره طيب الدليل على قيامه بنفسه خالد أما وكل... أما آه... كل... كل... إذن كل وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكفروا واستغنوا وتولوا واستغنى الله والله هنحي هذا على قيامي بنفسي قيامي بغيره ما هو الدنيا. على غيره ما هو الدليل ما ما هو الدليل ما هو الدليل وغيره فيه آية صريحة في الموضوع نعم صحيح أفمنه وقائم على كل نفس بما كسب يعني كمن لا يقوم بنفسه طيب تصريف القيوم في اللغة العربية يعني تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو على وزن فيعون وما ماذا تدل عليه هذه الصيغة نعم لا. لا، هذه الصيغة لأن لأن أصله قائم حولت إلى قيوم فحول فاعل إلى فيعون نعم المبالغة صح طيب قال الله تعالى درس الجديد عام نزل عليك الكتاب بالحق نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيل وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني نزلناه ليس جملة واحدة فقوله نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله وأنه نزل إيش بالتدريج ليس مرة واحدة وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ليكون أدلة على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب الكتاب هو هذا القرآن وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب. فهو كتاب <تصفيق> لأنه مكتوب في اللوح المحفور كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لوح المحفور وهو كتاب في الصحف التي بعيد الملائك